لأ <تضحكي> لآل القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. إنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا Zing maar op. راتبوا الصابرين على الغنم لا سرك رزقا نحن نرزقكم